بي وانصُر وجهنا حُبُّي واخذ ودَعَام ورجع حمام في Vad du skriver över mig, vad du, vad du är vad du. Vad du skriver över mig, vad du. Ja ögon, ja hjärta, ja ögon, ja ögon. Ja ögon, ja ögon. Ja kära, jag är djävul. Ja ögon, ja hjärta, ja ويا ليت اله ويني أنا عمري محدد أنا فيه ويا ليت اله ويني وأنا في فيه روح بلادي يا بلالي يا بلالي وأنا في فيه روح بلالي أعود أرجع السلم في هروح وفي هيديواني وحبيب على الشام و doesn't من وادي ألب الدول أعود أرجع السلم إلى بلادي في هروح وفي هيديواني سب على الشام من وادي قلب الوادي دلادي أرض برا ونسمها يا نصر واحد دلادي أرض برا ونسمها يا نصر ونعيد الهوى من ثاني وبحر وياك يا زماني وارجع لك يا عزيز عيني من أب معه We للإله والدك عليا طويلة متغرب متغرب متغرب لكن حركة وعميني الهوى طول ليله متغرب متغرب متغرب وانا للاله والدك عليا طويله متغرب متغرب اتضرب لكن حركة واعمل منها وعمل يا حبيبي على بالي على بالي في دقيقة ديئة وحشك لفرأنا طريقة طريقة ونعي بالهوى من ثاني وطفوية كزماني وانجعلك يعني معيه من أفر معي من الهوى مش حسن بكناح الحف رح Cyr أوقف يا نسم يا يمرو miejsce وبنش يمرو Єhood <تصفيق> لو ما لي مش حسن من المال الهوى شهج عنك ينسيetin 윤مرو Maggie رح compound يا نسم يا مرو هاخر فقدمي وبنش يمروه ometryzać يا دنيا يا معنذاط متري يا دنيا عشاني ويا دنيا ما عنداني يا دنيا عشاني عشاني من عيد الهوى من ثاني وقَه ويك زمادي وارجع لك يعيني من أبكم عمري عاد يا نروح بلدك يا عيني ونبت بدي اروح بلدك يا بدي انا بدي وانا بدي اروح يا, ونبت أروح يا عزيز عيني تعيني وانا بدي خدني يا في وادي من نفسي مع عمري يا عاد